بَمَن يَتَغَاوَرُونَ اذَالِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ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 فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون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 بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة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 فسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاصبني في الذين ظلموا ولا تخاصبني في الذين ظلموا إنهم مضطرون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 ايعدكم انكم اذا متتم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون هي هات هي هات لما توعدون ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين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 فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وَجَعَلْنَا بْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا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 وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الْصِّرَاطِ لَا كِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَا هُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضَرْرٍ لَلَدْوَ فِي طُغِيَانِهِمْ يَعْمَهُنَّ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد اذاهم فيه مبلسون وهو الذي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 وقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْهَا مَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُ لعلّي أعمل صالحا في ما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها و من وراهم برزخ إلى يوم يبعثون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 خرجنا منها فإن عدنا فإننا ظالمون. قال أخسأ فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا منا فأوفر لنا ورحمنا. فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون Inni jaza'itum al-Yum bima sabrul Anhum humul faizun. Qal kamla bithum fil-ard adad sinin. Qalul bithna yaman atau baga فَسَأَلَ الْعَادِيْنَ قَالُوا إِنَّ بِثُم إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ